mm -hmm. واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر قال <تصفيق> قد Yeah <laughs> نحن <سؤال> <صحنى> أَذْوِ السماء إِذْ مَا من وفجرنا مُنْكِرٌ وَفَجَّرْنَا وقال ماء على أمر قد وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَأَلْمٍ مُدَّكٍ فَكَيْفَ كَانَ 124. هل من مدكر 125. فكيف كان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 صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابُهُم مُسْتَقِرّ تذُوقُونَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لَكُمْ أَنَا لِذِكْرِ ذكر، ولقدي جاء. Sen o zeyo كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصط ولقد أهلكنا أشخاص ياكم فألم مستكي وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر عند مليك مقتذر